114. ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 115. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 116. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يَأْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى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 كانوا اشد منهم قوه واثار الاضوعمرها اكثر مما عمروها وعمروها اكثر مما عمروا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 117. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 118. فأما الذين آمنوا وعملوا فِي فهم في روضة يحبرون 119. وأما الذين كفروا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 119. وقال لآياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّموَاتِ وَالأَوضِ وَخْتِ لاافُ أَْسِنَةِكُم وَأَلوَانِكُم إِ فِي ذَلِكَ لآياتَاتِ للِعَالِهين وَمِنْ آياتاتِهِ مَ نَقُم بِالَّْلِ وََّهالِ وَبِتِغؤُكُم مِن فضله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 وَلَهُ وله من في السماوات والأرض 113. كل له قانتون 114. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 115. وله المثل الأعلى في السماوات بَرَءَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَلَّ لَكُم مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ 114. وحافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 115. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله